وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 لا تذكر لست عليه بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يأبهم ثم إن